رب العالمين والصلاة والسلام على بن ربيع العبادة وعلى التابعين الله بحسان الى الدين ثم عمنا رع نزلنا مع تفسير ابن كثير او التسير لتفسير ابن كثير متوقفنا في سورة النور عند قوله عز وجل والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامثة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويضرى عنها عذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامثة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم, وأن الله تواب حكيم هذه الآيات ذكرها رب العالمين في حقم اللعان الذي يرمي زوجته وليست له بينه وليست عنده بينه ولم تعترف الزوجة فيلاعن بينهما واللعان من اللعن وهو الترد والابعاد الرحمة الله عز وجل واللعان في اصطلاح الشر حلف الزوج بألفاظ مخصوصة على زن زوجته او نفي ولدها منه يمكن ايه ولان على نفس الولد اي نعم اولي ولدها منه وحلف الزوجة على كذب به فيما قذفها به يقول ابن كثير نعم ما هو صيغته او كيفيه العان هتاتي معك ايضا الزوجة تحلف على على ان هذا الرجل من الايه من الكاذبين يقول هذه الايه الكريمة هي فرج للازواج وزيادة مخرج إذا قابف أحدهم زوجتهم وتعثر عليه إقامة البيينة أن يلاعنها كما أمر الله عز وجل وهو أي الإعان أن يحضرها إلى الإمام فيدعي عليها بما رماها به فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهاداء إنه لمن الصدق الأول يعظهم ويفكرهم بالله عز وجل ثم إن أصر فالزوج يحلف والله إني إن رأيت زوجتي كذا وكذا ويحلف أربع شهادات ثم قبل خامسة يأمر القاضي أو الحاكم أحدا أن يضع يده على ثمه ويقول له الحاكم اتق الله فإنها الموجبة أي الموجبة لعذاب الله عز وجل ويذكره بالتوبة فإن أبى قال وإن لعنة الله علي ان كنتم يا الكاذبي ثم يلاعن او يأمر الزوجة أن تحلف أربع شهادات والله إن غضب, أو إن غضب الله علي إن كان من الصدقين والله ما فعلته الذي يقول والله أربع شهادات ثم يأمر الحاكم أحدا أن يضع يده على كمها ويقول لها اتق الله إنها الموجبة أي الموجبة لعذاب الله عز وجل فإن أصرت قالت والله إن غضب الله علي ان كان من الإيه الصادقي والله والله قبل الخمسة قبل الخمس بعد ذلك يحدث الفراق بينهما نهائيا ولا عودة بينهما وينسب الولد إن كانت الملعنة على الولد ينتب الولد إلى أمه واضح؟ مثلاً هو اسمه ايه اه اه واللي تسماه مثلاً اه فاطمة هشام مثلاً اه أي اسم؟ حشام شادي مثلاً يعني حلث نقوله إسمك احمد فاطمة شادي أحمد شاد يعني ينسب إلى أمه يعني كد أبوك يعني أمه لا تذكر بشي اسمه أحمد فاطمة لا واصلوا كده يعني دي علام ينسب إلى أمه يعني <تصفيق> اي نعم كأنه اخو امي نعم خلاص هذا ففخ اصلا العقد ففخ للعقد لا يقول يحلف الحادم أربع شهدات بالله في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين أي فيما رماها به من الزنة والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فإذا قال ذلك بانت منه بنفس هذا اللعان دون أن, إيه؟ أن يقول لها أنت طادق بنفس هذا اللعان تبين من عند الشفاء وطائفة كثيرة من العلماء وحرمت عليه أبداه ويعطيها مهرها ويتوجب عليها حد الزنا ولا يضرع عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين يعني إن أبل أن تلاعن فإن إذن كأنها اعترفت بأنها, إيه؟ بأنها زنت فيقام عليها حد الزنا ومهرها إنما تأخذه بما استحل من فرجها هذا إن كانت من الزنا من الكاذبين وإن كان من الصدقين فهذا إيه؟ يعني أبرأ له وأبرأ له أن ينتهي منها كما سأتي معنا في الحديث يقول فتشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين أي فيما رماها به والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصدقين ولهذا قال ويدرأ عنها العذابة يعني الحد أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فخصها بالغضب أي رب العالمين خصها بالغضب كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالذنا لأن هذا إيه؟ لا شك أن الرجل يعني عنده مبررات وعنده أسباب وعنده قرائن عنده أمور عديدة جدا وبالتأكيد هو صادق قبل أن يلعنها أمام الناس عند القاضي لا شك أن هذا فيه أن الرجل لا يقدم على مثل هذا الأمر إلا فعلا إذا رأي زوجته فعلت هذه الفاحشة ورميها بالزنة إلا هو صادق معذور وهي تعلم صدقه فيما رماها به ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليها والمغبوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه كاليهود ثم ذكر تعالى رأفته بخلقه ولطفه بهم فيما شرع لهم من الفرج والمخرج من شدة ما يكون فيه من الضيق فقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته أي لولا فضل الله عليكم لحرجتم ولشق عليكم كثير من أموركم وأن الله تواب أي على عباده وإن كان ذلك بعد الحلف والأيمان المغلظة حكيم فيما يشرعه ويأمر به وفيما ينهى عنه وقد وردت الأحاديث بمكتب العمل بهذه الآية وذكر سبب نزولها وفي من نزلت فيه من الصحابة أي أن الأحاديث وردت بالعمل بهذه الآية اي ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل بها وردت الاحاديث بذكر سبب نزولها وفيمن نزلت من الصحابه قال الامام احمد بثنا به عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت والذين يرمون ازواج والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعه شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا دي حد تعالى جنبي هنا تعالى عشان مصير كبيرة اصلا محمد جنب الناس كده عشان انظروا معا اه اه اه اه اه اه اللي هي والذين يرمون المحصنات قال سعد ابن عبادة وهو سيد الانصار رضي الله عنه اهكذا انزلت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الانصاري ألا تسمعون ما يقول سيدكم فقالوا يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرة وما طلق امرأة له قط فاجترأ رجل منه أن يتزوجها من شدة في غيرته فقال فعد والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من الله ولكني قد تعذبت أني لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهدات فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته قال فما لبثوا إلا يثيرا حتى حتى جاء هليل بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم في آية صورة قال فجاء من أرضه أشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينه وسمع بأذنيه فلم يهيجه حتى أصبح فغدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئت على أهلي أشاء فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني فكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه اشتد على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله هذا الرجل واجتمعت عليه الأنصار وقالوا قد بتلين بما قال سعد بن عبادة الآن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال بن أمين ويبطل شهادته في الناس فقال هلال والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجا وقال هلال يا رسول الله فإني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به والله يعلم إني لصادق فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يأمر بضربه إذ أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي وكان إذا أنزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربض وجهه في شدة ما يصاب النبي في وجهه من العرق الشديد يعني كان شيئا شديدا ينزل عليه يعني فأمسكوا عنه فسكتوا لما رأوا, لما رأوا النبي هكذا عرف أنه يوحى إليه حتى فرغ من الوحي فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادت أحدهم أربع شهادات بالله الآية سر sogen عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بدت البشاشة على وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا فقال هلال قد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليها فأرسلوا إليها فجاءت فتلاها أي تلأ النبي الآية عليهم فذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا فقال هلال والله يا رسول الله لقد صدقت عليها فقالت كذبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعنوا بينهما فقيل لهلال اشهد فشهد, فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فلما كانت الخامسة قيل له يا هلال اتق الله فإن عذاب الله أهون من عذاب الآخرة فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلبني عليها فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم قيل للمرأة اشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبي وقيل لها عند الخامسة اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه المجبة التي توجب عليك العذاب فتلكأت ساعة وهمت بالاعتراف ثم قالت والله لا أخبح لا قومي شهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصدقين ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى ألا يدعى ولدها لأبل وقضى ألا يدعى ولدها لأبل ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد نعم ولا يرمى ولده ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد وقضى ألا بيت لها عليه ولا قوت لها من أجل أنهما يستبقان من غير الصلاق ولا متوفى عنها وقال إن جاءت به الصيهب قريصح قريصح قريصح الا هنا البقيته الروايه متاكد منها لكن هو في أكثر من روايه فهمه ان تعترف بشغل اه انا ده في روايه اخرى فهمه ان تعترف ثم قالت والله لا قومي سائر اليوم واكملت النعي بعد بعد اغايشه بعد كده اه بعده ايش قومش فهو لهلال يعني شبه كده معمري يعني كلمه صين في الطراشه فيما بعد تابع الاليتين تدفع في الرايه الاخرى وانجاد به وغير زائدا خدل الساقين تابعه الاليتين فهو الذي رميت به فجاء به وغيره او غيرا زائدا قد لجاء الثاقين سابغاء الإليتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن يبقى كأنه في الأول كأن هلال يعني هذا إلى حد ما ليس بممتلئ الجس يعني إن أتى إيه بما يشبه هلالا فقد كذب عليه ثم قد لجاء الثاقين سابغاء الإليتين يعني ممتلئ الإليتين فهذا للايه الذي رميت به فاتت به كما يدل على صدقي هلال هلأ رضي الله عنه شفت دلوقتي ايه الست دي وصصوني معاك عنها عشان الايمان هي طلعت ايت ان هي كذاب صح ايوه طيب فاكر بقى اللي اللي واد الزنبايس لكده اه يبقى فمشى صحب عليك والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا لولا الأيمان لكان لي ولها شأن وفي الرغية لولا كتاب الله لكان لي ولها شأن لأن كتاب الله عز وجل حكم بهذا كذلك يعني إن لم يشهد يعني القرائم الآن لا توجي الحد لأن الحد هذا يثبت إما بالاعتراف أو بإقامة البيان وإحنا ذكرنا هذا في المغيرة ابن شعبة وكم واحدا شهد عليه والرابع لم يشهد فقام عمر حد القذف على الثلاثه ودون الايه الرابع ولم يقيم حدا على من على المغيره نعم ليه هو أفضل لم يكن لم يقيم الحد على هلال و, و... ما في الروايه اثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه احد زوجته فاقام النبي عليه الحد لانه ايه رمى زوجته بل الكلام العلمي يدور على أن اول ما حدث الحادثه من بين الزوج والزوجة نزل الايه نزل الايه مش خدت هو مقابل له الرسول هو يعني سبقه حكم مسخ يعني هناك حكم الأول وبعد هذا الحكم ينصخ لما نزلت هذه الايه بينت ان القذف هذا القذف هذا يكون بين الايه الناس اما بين الزوج وزوجته إنما يقام بينهم اللعان يبقى لما هي زنت ما يقولوش ان جلدك 80 جلد. عندك بينه ما عيد بينه اذا ايه تحلف وهي تاتي تحلف يقام بينهم حد الايه امم مثلا اساسا ممكن تخيلها ديت الدنيا فاجالات للعانفه المره الزوج ماشي ممكن نقول ادينا يرمون المحصنات على الاطلاق هذا ده ايه عام وهذه استثنت الايه الا الزواج يقام عليه الحد حد القذف ده الزوج اما الزوجه عليه حد الايه الزنا وهي لو <تصفيق> إيه ولو اعترفت يقام عليها الحد اعترفت ان فلندا زن بها يسأل تأتي الاول بارواع شهداء ان لم <تصفيق> نع... تأتي بالشهداء واخده يا انيسي لما هذا فان اعترفت كثالك هنا لو اعترف خلاص فاعترفه سيد الادل اما ان لم يعترف وانكر ولم تأتي هي بالشهداء فلا سبيل للقاضي اليه الا باء إن, ان حدثت اكثر من حدثة ولم يثبت عليه شيء حينئذ للقاضي أن يقيم عليه حد التعذير وتعذير هذا قد يفوق حد الزنا حسب, حسب ما يراه القاضي أن هذا راضع لهذا الرجل لا ينسب وقضى أن لا ينسب. وقضأ وقضأ يدعى ولدها لأبه هذا الوالد لهذا لهلال لا يدعى لهلال لا لا لا, يبقى اسم محمد بس أي حاجة لا لا لا لا لا لا لا يدعى لهذا الرجل الذي لاعن منها <تصفيق> يكون ولهذا الحديث شواهد كثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة ثم ذكر هذه الشواهد <تصفيق> وهي بنفس المعنى الذي ذكرنا فيها مرحبا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 الإفك هنا المقصود به هو ما التهمت به عائشة رضي الله عنها من, من الزنة بمن؟ سطوان ابن المعطف يقول ابن كثير هذه العشر الآيات كلها نزلت في شأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكاذب البحث والفرية بالفكون الراء التي غار الله عز وجل لها ولنبيه صلوات الله وسلامه عليه فأنزل الله تعالى ضواءتها صيانة لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم أي جماعة منكم يعني ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة فكان المقدم في هذه اللعنة عبد الله <تصفيق> فكان المقدم في هذه النعنة عبد الله ابن أبي سلول رأس المنافقين فإنه كان يجمعه ويستوشيه حتى دخل ذلك في أذهان بعض المسلمين فتكلموا به وجوزه آخرون منهم وضقي الأمر كذلك قريبا من شهر حتى نزل القرآن وسياق ذلك في الأحاديث الصحيحة الإفت وقضى فيه كثير من الايه من الناس وقع فيه حملته بالتج وقع فيه مثقح ابن اثاثه وقع فيه حسان ابن ثابت وقع فيه غير هؤلاء من الصحابه والذي تولى اي الذي كان الزعيم لهذه الفريه ولهذا البهتان هو عبد الله ابن ابي ابن سلول ابن سلول راس الايه راس المناسقين. صلى على ما جعلني اقول لا تحسبوه شرا لكم فتاف تفسير الايات بعد ذكر الايه الواقعه كامله عائدة على عبد الله بن ابي بن سلول بانه كان يسمعه يعني يجمع اهله ويقص عليهم هذا الكلام ويستوشيه يعني يتسلل ما بين اذني الصحابه ليذكر لهم هذه الفاحشه هو عبد الله بن ابي ويأتي معنى أن بعضهم قال والذي تولى كبره هو حسان بن ثابت ويأتي معنى أن الأقرب هو عبد الله بن وبيت يقول قال الإمام أحمد بسندهم عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوه فبرأها الله تعالى وكلهم قد حدثني من الذي يقول وبيض الله ابن عبد الله بن عثبة بن مسعود يقول وكلهم قد حدثني بطائفة من حديثها وبعضهم كان او أوعى حديثها من بعض وأثبت لها اقتصاصا وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديثة الذي حدثني عن عائشة وبعض حديثهم يصدقوا بعضا ذكروا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائهم فأيتهن خرج فهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها فهم فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ما أنزل الحجاب فأنا أحمل في هودجي الهودج الذي يكون على الجمل وأنزل فيه مسيرنا حتى إذا صرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حتى إذا صرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفله أي عاد ودنون من المدينة آذن ليلة بالرحيل أي أعلم ليلة بالرحيل فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيشة فلما قضيت من شاني أقبلت إلى الرحل فلما قضيت من شاني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقدي من جزع الظثار جزع بكثري الجين وسكون الزي وظثار بكثري الظاق قد انقطع من جزع الجزء خرج يماني الظثار قرية باليمان الجزء قرظ يمني وفيثار قريه باليمن فإذا عقد من جذع وفيثار قدم قطع يعني تصف العقد فرداعت فتلست عقدي فحدث انقاؤها واقبل الرهط جماعه دون الايه العشره الذين كانوا يرحلون لي يعني, يعني يحملون يحملون يرحلون لي وفي رواية يرحلون لي وفي بعض النسخ يرحلون بي واللام أجود ويرحلون أن يجعلون الرحلة على البعية وهو معنى قولها فرحلوه قال الذين كانوا يرحلون لي فحملوا هودجي الهودج إحنا قلنا إيه معناه فرحلوه فرحلوه على بعيري الذي كنت أركبه وهم يحسبونه اني فيه يعني يظنون اني فيه قالت وكانت النساء اذاك خفافه لم يهبل لم يهبلن ولم يغشهن اللح يهبلن بضم الياء وفتح الهاء وتشديد الباء مع فتحها وسكون اللام في النون لم يهبلن ولم يغشهن اللح يهبلن قال أهل اللغة يقال هبله اللحم وأهبله إذا أفقله وكثر لحمه وشحمه يعني كانت مذاة إيه خفيفة الجسم يقال هبله اللحم وأهبله إذا أفقله وكثر لحمه وشحمه إنما يأكلن العلقة من الطعام فتح العين واللام والقاف العلقة أي القليل قال ويقال لها أيضا البلغة لما يأكلنا البلغة من الطعام أي القليل فلم يستنكر القوم خفة الهودج يعني كونه خفيف لا هذا أمر إيه لا يتعجب منه حين رحلوه ورفعوه وكنت جارية حديثة الظلم فبعثوا الجمل وصاروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش يعني بعد ما وفي رواية لما رحلوه وجدته تحت تحت الجمل قال فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فتيممت منزلي يعني قصدت منزلي وجلست فيه يعني المكان الذي كان به جملي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إليه فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفان ابن المعطل السلمي ثم الذكوالي قد عرف من وراء الجيش فادلاج عرفه يعني كان فيه النزول فيه في اخر الليل في السفر للنوم والراحه يعني يكون في آخر الايه في اخر القوم فادلاج يعني يثير في آخر الايه الليل نزول آخر الليل نزول آخر الليل في الصفر لنوم أو استراحة نزول آخر الليل في الصفر لنوم او استراحة قال أبو زيد هو النزول أي وقت كان هو النزول أي وقت كان والنصور الأول كذا قال النوو يكون قد عرّف من وراء الجيش في أبلجه فأصبح عند منزلي فرأى فرأى ثواد انسان نائم فأتاني فعرّفني حين رآني وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي فاستيقظت باسترجاعه فاستيقظت باسترجاعه يعني وهو يقول لا حول ولا قوة أو إن إليه وإن إليه راجعه يقول حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي يعني غطيت وجهي ووالله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير افترجاعه حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيشة بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة يعني إيه يعني إيه دخلوا المدينة في نحر إيه في شدة إيه الحر موغرين في نحر الظهيرة الوغر النازل في وقت الوغرة وهي شدة الحر ونحر الظهيرة وقت القائلة وشدة الحر قال بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة فهلك من هلك في شأني وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت أي مرضت حين قدمنا المدينة شهرا والناس يفيضون في قول أهل الإفق يفيضون أي يخوضون قال ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني يعني إيه رابه وأرابه إذا أوهمه وشككهم وهو يريبني في وجعي يعني ما يجعلني أشك أني في حال مرضي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطفة الذي كنت أرى منه حين أشتك إذا مردت فقد كان له دائب غير دائبي هذا في وقت مرضي هذا قال إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلموا ثم يقول كيف تيكم إشارة إلى مؤنف كذلكم في المذكر يعني كيف حالكم اللطف جضم اللام وإسكان الطاء ويقال بفتحهما معاه تبقى إيه بقى اللطف فتح اللام والطاء لغتان اللطف وهو البر والرفق نعم يعني كيف حالكم فذاك يريبني ولا أشعر بالشر حتى يعني لا تشعر بالشر إلى الآن حتى خرجت بعد ما نقيته نقهت يعني بعدما أتحسن حالي وخرجت معي أم مفطح قبل المناصع قبل المنااصع المناصع هي موابع خارج المدينة كانوا يتبرزون فيها وهو متبرزنا ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنفة الكنف وهو جمع كنيف معضل قضاء الحاجة قبل أن نتخذ الكنفة قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأولي في التنزه يعني طلبوا أن نزهى في الخروج إلى الصحراء قال وكنا نتآذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا فانطلقت انا وأم مصح وهي بنت أبي رهمي ابن المطلب ابن عبد مناس بضم الراء والسكون الهاء وهي بنت أبي رهمي ابن المطلب ابن عبد مناس وأمها ابنة صخر ابن صخر ابن عامر خالة أبي بكر الصديق إذا كده حينئذ فيه قرابة ما بين أبي بكر ومصطح وابنها مصطح ابن أثاثة ابن عباد ابن المطلب فأقبلت أنا وبنت أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مصطح في مرطها في إيه؟ المرط كثاء من صوف وقد يكون من غيره فقالت تعيث مصطح تعيث يعني يعني هلك وقيل معناها عصر وقيل لازمه الشر فقالت تعيث مصطح فقلت لها بئت ما قلت أتسبين رجلا قد شهد بدرة فقالت أي هنتاه يعني نعم نعم وقيل يمرأة وقيل يا بلهاء كأنها نصبت إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وشرورهم عيا قالت أيها انتاه اولم تسمع ما قال قلت وماذا قال قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا إلى مرضي فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله فلما رجعت الى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف فيكم فقلت قلت أتأذن لي أن آتي أبوي قالت وأن حينئذ أريد أن أتيقن, من أن أتيقن الخبر من قبلهما قبل من نعم أبويها فآذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس فقالت يا بنيه هوني عليك فوالله لاقلما كانت امراه قط وضيئه عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا اكثرن عليها لاقلما كانت امراه قط وضيئه يعني الوضاءه من الايه من الحسن والجمال عند رجل يحبها ولها ضرائر ايه طيب إلا أكثرنا عليها يعني أكثرنا القولة في عيبها ونقصها قالت كلت سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا يعني مثلا وصلت لهذه الدرجة قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع لا, لا ينقطع لا يرقأ يعني لا ينقطع لي دمع ولا أكتحل بنوم يعني لا أنام ثم أصبحت ابكي ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأثامة بن زيد حين استلبث الوحي يعني أبطأ وأنقطع فترة يستشيرهما في صراق أهله يعني يسأل علي وأثامة أفارق عائشة أم لا قالت فأما أثامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من ضراءة أهله وبالذي يعلم في نفسه في نفسه لهم من الود فقال يا رسول الله اهلك ولا نعلم الا خيرا واما علي ابن ابي طالب فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وان تسال الجاريه تصدق تصدق من بريره لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وإن تفأل الجارية تصدقك قالت قالت فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة قالت له بريرة والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها يعني أعيبها به أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها مع هذا الكلام كما يقول النووي ليس فيها شيء مما تسألون عنه أصلا ولا فيها شيء من غيره إلا أنها تنام عن العجين فتأتي الداجن أي شالة تألف البيت فتأكله قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي أنه قال من يعذرني في من آذاني في أهلي يعني من يعني يصده عني ومعنى من يعذرني من يقوم بعذري إن كافأته على قبيه فعله ولا يلومني يعني الآن إن أقمت عليه حد كذا وما معه بينه يبقى لا أحد يلومني فاستعذر من عبد الله إبي من أبي ابن سلوس قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي فقام تعد بن معاذ الأنصاري فقال انا أعذرك منه أنا أعذرك منه يا رسول الله ان كان من الأوسي ضربنا عنقهم وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك قالت فقام تعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية احتملته يعني ايه يقول ابن ايه؟, ايه ان هو يعني حمله على ذلك الجهل لان هذا ما كان ينبغي ان يصدر منه وان كان هو ايه رجلا صالح ولكن احتملته الحمية فقال لسعد بن معاذ كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله يعني هذا ما كان ينبغي إيه؟ ان يقال لو كان فعلا من الخزرج لا وجب عليهم ان يفعلوا ما امرهم رسول الله به لانه هو يقول ايه هو ما يقول الا وان كان من اخواننا الخزرج امرتنا ففعلنا امرك يعني لو امرتنا بقتله نقتله فهو قال كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله فقام وسيد بن حضير وهو ابن عمي سعد بن معاذ يعني قريب لمن؟ لسيد الايه؟ الأوس فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنهم فإنك منافق تجادل عن المنافقين فسار الحياء الأوس والخزرجة يعني تناهضوا بينهم للنزاع والعصبية حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت من الذي سكت؟ قالت أي عائشة وبكيت يومي ذلك لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم بكيت ليلة مقبلة لا يرقع لي دمع ولا أكتحل بنوم وأبواي يظنان أن البكاء فالك كبدي فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي مرأة من الأمصار فأذنت لها فجلست تبكي قالت فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس قالت ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل وقد لبث شهرا ليوحى إليه في شأني بشيء قالت فتشهد رسول الله أشهد أن لا إله الله وأن محمد الرسول حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشته فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته خلص دمعي يعني إيه لكأن ما هناك دمع عصر حتى ما أحص منه قطرة يعني حتى لو أردت أن أبكي لن أبكي فقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال فقال والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لأمي اجيب عني رسول الله اجيب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت وانا جارية حديثة السن عائشة التي تقول فقلت وانا جارية حديثة السن لا اقرأ كثيرا من القرآن إني والله لقد عرفت أنكم لقد عرفت بكسر أراء لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به فأن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني بذلك ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون قالت ثم تحولت فاضجعت على فراشي قالت وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يطلى ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل فيي بأمر يطلى ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم, النوم رؤيا يبرئني الله بها يعني ليت بشرط أن ينزل القرآن فيه قالت فوالله ما رامى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسهم أي ما فارق مجلسه ما رام ما فارق النبي مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد في هذه الواقعة حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء أي الشدة بضم الباء وفتح الراء والحاء فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى انه لا يتحضر منه مثل الجماني بضم الجيم وفتح الميم الجمان يعني شبهت قطرات عرقه صلى الله عليه وسلم بحبات اللؤلؤ بحبات اللؤلؤ في الصفاء والحسن قال حتى انه لا يتحضر منه مثل الجماني من العرق في اليوم الشاء من ثقة للقول الذي أنزل عليه قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشر يا عائشة أما والله فقد برأتي فقالت لي أمي كومي إليه فقلت والله لا أكوم إليه ولا أحمد إلا الله وهو الذي أنزل براءتي قالت فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم عشر آيات فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات براءتي قالت فقال أبو بكر وكان ينفق على مصطح لكرابتي منه وفقره والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة فأنزل الله عز وجل ولا يأتلئ للفضل منكم والسعة أن يؤذوا إلى القربة أه أه أه أه I am the honor of the Lord. فقال, فقال أبو بكر وكان ينفق على مصطح لقرابة منه وفقره والله لا أنفق عليه شيئا بعد الذي قال لعائشته فأنزل الله عز وجل ولا يأترئ للفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربة إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال حبان بن موسى قال عبد الله بن مبارك هذه أرجى آية في كتاب الله فقال أبو بكر والله إني لأحب أن يغفر الله لي فراجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال لا أنزعها منه أبدا في رواية التضراني يقول فصار فضاعف له أبو بكر ما كان يعطيه يعني ضاعف له النفقة بدلا من أن كان يعطيه مئة جنيه أصبح يعطيه مئتي جنيه قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينبا بنتجح زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري ما علمت او ما ما رأيت فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خير ده يسأل من زينب قالت عائشة وهي التي كانت تساميني بضم التاء وكسب المين أي تضاهين بجمالها ومكانها عند النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي كانت تسامين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لي يعني نعم تحارب لها فهلكت في من هلك لأن حمنة كانت في من وقع في هذه الحادثة الإمام النوي ذكر أربعا وخمسين فائدة تحت هذا الحديث أن أرادها يعود إليها يقول ابن كثير فقوله وهو حديث من جميل كان موصحة يعني يعني يأنس من هذه الحديث يعني حتى وإن كان في الإنسان يصاب بأي شيء وهو منه براء الله عز وجل يبرئه منه يعني إن عجلا او عجلا وإن استمر في الدنيا فلعز وجل ست فيصب عليه الخير صبا في الآخرة ويعني يوشك الله عز وجل أن يرفع عنه أيضا في الدنيا لكن ان عجله إلى الآخرة كان هذا أولى له فإن أهل الابتلاء يرجون يوم القيامة أن يعودون إلى الدنيا أو أن يعودوا إلى الدنيا فيقرضون بالمقاريض من الثواب الذي يجزل لهم او من الثواب الذي يرونه قد من الله عز جل به عليهم لذلك يقول الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك أي بالكذب والبهت والافتراء كما يقول ابن كثير عصبة أي جماعة منكم لا تحسبوه يا أهل أبي بكر لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم أي في الدنيا والآخرة لسان صدق في الدنيا ورفعة منازل في الآخرة وإظهار شرف لهم باعتناء الله تعالى بعائسة أم المؤمنين رضي الله عنها حيث أنزل الله براءتها في القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ولهذا لما دخل عليها ابن عباس رضي الله عنها عنه عنها في وهي في استياق الموت قال لها أبي شري فإنك رسول الله صلى عليه وسلم زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحبك ولم يتزوج بكرا غيرك وأنزل براءتك من السماء فهذا إيه لها عند ربي العالمين فإن المرأة لا يعلم أين الخير لا تحسبوه إيه شرا لكم لأن علم الإنسان هو قاصر والله يعلم أنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تقرأوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم فإن المرأة لا يعلم أين الخير كذلك قال, النبي صح... قال الله عز وجل فإن كرهتمهن فعفى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا كما أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي قال لم يتكنن في المهد إلا ثلاثة فذكر الحديث وفيه وبين صبي يرضع من أمه فمر رجل على دابة فارهة وشارة حسن شارة أي الهيئة واللباس الحسن فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا فترك رضيع السدي وأقبل إليه فنظر إليه وقال اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل على سديه يرضع فقال فكأني أي أبو هريرة أنظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبوعه السبابة في ثمه فجعل يمصها قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت صرقت وهي تقول حسبي الله نعم الوكيل فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها فترك الرضاع ونظر إليها وقال اللهم اجعلني مثلها فهناك تراجع الحديث تراجع الحديث يعني حدث حديثهم ما بين الام ورضيعها فقالت مر رجل حسن الهيئه فقلت اللهم اجعل فقلت اللهم اجعل ابني مثله فقلت اللهم لا تجعلني مثله ومروا بهذه الامه وهم يضربونها ويقولون زنيه طبقت فقلت اللهم لا تجعل فقلت وقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت اللهم أو فقلت اللهم اجعلني إيه مثلها قال إن ذاك الرجل كان جبارا فقلت اللهم لا تجعلني مثله وإن هذه يقولون لها زنيت ولم تزني وصرقت ولم تسرط فقلت اللهم اجعلني مثلها فإن الإنسان في الحياة الدنيا لا يغطر بما يقوله الناس حتى ولو قال الناس عنه إنه من يعني اوائل المؤمنين وهو في قرارة نفسه لا يفعل فعل المؤمنين هذا القول لا ينفعه يوم القيامة بل سيكون في ميزان سيئاته يوم القيامة لذلك المرء يهتم بنفسه وإن الإنسان إذا أصيب بهم أو غم كان هذا في ميزان حسناته لذلك الله جل وجل يقول لا تحسبوا شرا لكم يعني عائشة بهذا الابتلاء تزيدين فيه درجات الجنان لذلك يفول المولى عز وجل يقول ابن جرير في تفسيره عن عبد الله عن محمد ابن عبد الله ابن جحش قال تفاخرت عائشة وزينب رضي الله عنهما فقالت زينب أنا التي نزل تزويجي من السماء يعني زواجي أتى بأمر من الله عز وجل وقالت عائشة أنا التي نزل عذري في كتاب الله حين حملني صفان بن المعطل على الراحلة فقالت لها زينب يا عائشة ما قلت حين راكبت بيها حين راكبت بيها الراحلة قالت قلت حسب الله ونعم الوكيل قالت قلت كلمة المؤمنين وقوله تعالى لكل امرئ منهم مكتسب من الاسم اي لكل من تكلم في هذه القصة ورمى ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها بشيء من الفاحشة نصيب عظيم من العذاب والذي تولى كبره منهم قيل ابتدى به يعني ابتدى في ذياع هذه الفاحشة وقيل الذي كان يجمعه ويستوشيه ويذيعه ويشيعه له عذاب عظيم أي على ذلك ثم الأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو عبد الله بن أبي بن سلوش إنما هو عبد الله ابن أبي ابن سلول قبحه الله تعالى ولعنه وهو الذي تقدم النص عليه في الحديث وقال ذلك مجاهد وغير واحد وقيل المراد بالذي تولى كبره حسان بن ثابت وهو قول غريب ولولا أنه وقع في صحيح البخاري ما قد يدل على ذلك لما كان لإراده كبير فائدة فإنه من الصحابة الذين لهم فضائل ومناقب ومآثر وأحسن مآخره أنه كان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره يعني يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بشعره وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم هاجاهم أوهجهم وجبريل معك الأقرب أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلون هما الارواية التي في البخاري نصها من طريق متروك قال دقل حسان ابن ثابت على عائشة رضي الله عنها فشبب وقال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرفة من لحوم الغواتلي من الذي قال حسان قالت عائشة لست كذلك قلت تدعين مثل هذا تدعين قلت تدعين مثل هذا يدخل عليك ده الذي يقول مصروك أيها مصروك يقول أعيشة تدعين مثل هذا يدخل عليك وقد أنزل الله والذي تولى كبره منهم فقالت أي عذاب أشد من العماه وكان قد كث بصره في نهاية حياته حسن بن ثابت رحمه الله ورضي الله عنه وقالت وقد كان يرد على رسول الله أو عن رسول الله صلى الله عليه يعني قد كان يدافع عن النبي كما يقول ابن كثير ويذكر الأبيات هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء فإن أبي ووالده وعرضه لعرض محمد منكم وقاوه أَتَشْتُمُهُ وَلَسْتَ لَهُ بِكُفْئِلْ فَشَرُّكُمَا لِخَيْرِكُمَا الْفِدَاءُ إلى آخر الأبيات طيب هذه هي الرواية التي استندوا إليها في أن والذي تولى كبره منهم المقصود به هنا هو حسان بن ثادب يقول ولكن ما ذكر عن عائشة أن الذي تولى كبرهم هو عبد الله بن أبي بن سلول أصرح في الرواية وأرواية أخرى صريحة عن هذه الرواية ولعل مصروقا يريد الآية بتمامها يعني أن الذين وقعوا في الفاحشة كان منهم حسان ابن ثابت أو يقال إن مصروقا لم يشهد الذي حدث إذ هو تابعي لم يشهد القصتات وإنما أكرته عائشة على أن حسان شارك في نشر الفاحشة وفي نشر الإفك الفاحشة المقصود بها قصة الإفك قال الطبري رحمه الله وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال الذي تولى كبره من عصبة الإفك كان عبد الله بن أبي وذلك أنه لا خلاف بين أهل العلم بالسير أنه الذي بدأ في ذكر هذه الفاحشة هذا ونقف عند قوله تعالى لو لا إذ سمعتموه دون بفتحق <تصفيق> عائشة كويس والبعيني والإيه لا طبعا أول مرة جاء تفسير أين؟ دون ماتحف عائشة نعم نعم és a trobament. <laughs>